تبارك الذي نزل الفرقان نزل ع ل ى ع ب د ه ليكون ل ل ع ا ل م ي ن ن ذ ي ر ا ا ل ذ ي ل ه م ل ك ا ل و م ا ل د ا و ل م يكن له في شرهكم له ا ل م ل ولم ك ي ك ن ل ه شرهكم في في ا ل موسوعه النابلسي ل ل خ ل و م ا ل ا ي خ ل ق و ن ش ي ئ ا و ه م ي خ ل ق و و ن ل ا ي م ل ك و ن ل أ ف س ه م ض ر ا ل ح س ن ا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 وقال الذين كفروا ان هذا إ ل ا إ ف ك ن افتراه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا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 منها وقال م و س و ع ل النابلسي ا م و ف ضربوا ل ك ا ل أ م ث ا ل ف ض ل و ا ف ل ا ي س ت ط ي ع و ن س ب ي ل ه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 「世界を旅するのは」 تدعوا سبورا, تدعو سبورا, سبورا كثيرا قل اذلك خير أ م ج ن ة الخلق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 قالوا の ب ح ا, أ, أ, أ, ا, أ ن ك ما كان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 ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين إ ل ا إ ن ه م ل ي أ ك ل و ن الطعام و اسماء ب ع ض لِبَعْضٍ فِتْنَةٍ أَتَصْفِرُونَ و ك ن رَبُّكَ ب ص ي الله و ق ا ا ذ ي ن ا يَرْجُونَ ل ق ح س ن ا لَوْلَا علينا ل ا موسوعه ل ا ئ ك ة أ نرى النابلسي ك ي للعلوم ا ل م ل ا ئ ك س ل ا بشرى ي و م ئ ذ ل ل م م ج ر ي ن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 الذين يحشرون على وجوههم إ ل ى جهنم اولئك شرهم مكانا و أ ض ل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا م ع ه أ خ ا ه هارون وزيرا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 فابى اكثر الناس إ ل ا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا, فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا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 الحي الذي لا يموت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 و إ ذ ا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و م ن الرحمن أ ن س ج د لما ت أ م ر ن ا قالوا و م ن الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا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 واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ر ب ن ص ر ف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان غراما إ ن ه ا ساءت مستقرا ومقاما والذين إ ذ ا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا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 عملا صالحا فأولئك فأولئك